يالله دخيلك كلهم صاروا أحباب تبز مما هو لها الناس تبه لو جيت تحسب ما لقيته فالأقراب مجموعة لعداء أكثر من الأحبه أنا وأنت وأنت في قلوبنا اعتاب لكن بعض أيامنا مستتبه نخاف نفتح قلبنا ينفتح باب خص القريب ودنا ما نسبه والله يا بعض المعارف فالأجناب أخلص من قريب النسب فالمحبة هذا انت ردى ينحس بمية حساب ولا القريب لو فعل ما تكبه محد يبي يبتر ذراعه ولو عاب عمر السفينة ما تعاكس مهبة لو جيت تقطف من عناقيد الأعناب لابد ما ترمي منه كم حبة تلقى السبب يوم التمع عنف الأسباب واللي جهل يلقى السبب عند ربه واللي وطت رجله على جرة الداب تلقى حرص بمشيته ويتنبه واللي يقول ان البحر سهل كذاب ما ظني عرفه زين حتى يطبه واللي يدور مدحته عقب ما شاب ما تنفعه لا صار مثل الجلبة انا احمد الله مست البيت نطناب نثبت ولو زاد الهوى في مهبه واللي هقيت اني تكاسلت ارتاب سرعت في كيف الرجال ومشبه ويطري علي شطر بشرهات وعجاب يا كليب شبه النار يا كليب شبه